انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من